شبكت كتاب الله تقدم. عود بالله من الشيطان الرجيم. فأما الإنسان إذا مدّت له ربوه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. وأما إذا مدّ يرسلوه فيقول ربي انا كلا من لا تكمون الذين ولا تحاكمون على قرار من استقيم وتدفون الترات اكلا مما كلا إذا دوكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجاء يومئذ بجنم يومئذ يتذكر الإنسان وأن ناله الذكرا يقول يا ربك قدمت حياتي في يومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يفقه ذقه أحد يا عيد فادخلي في عبادي وادخلي